سائل هل ساب الله والرسول يكفر عينا وكيف التعامل معه أم لا بد من توفر شروط انتفاء موانع التكفير؟ الجواب أن من سب الله عز وجل ورسوله صلى الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم هذا إذا فعله وهو عامد فإنه وغير مكره ويفهم ما يقول يكفر مباشرة ولكنه إذا كان مجنونا إذا كان سكران هذا لا يكون كافرا إذن لابد من تطبيق ضوابط التكفير حتى تستطيع أن تقول إن هذا الذي سب كفرة، لكن مسألة السب يعني نقول هكذا تعميما من سب الله أو سب رسوله خرج من ملة الإسلام هذا عموما هذا الحكم العام بقي تنزيل هذا الحكم على المعين فلا بد من انتفاء الشروط بد من انتفاء الموانع وتوفر الشروط نعم والله أعلم يقول السائل طبعا هذا بإجماع أهل السنة لأن عندهم أهل السنة عندهم أحاديث عندهم قصص واردة عن السلف في هذه القضية حمزة رضي الله عنه وأسد الله ورسوله حصل منه سب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حال سكره قبل أن يحرم أن تحرم الخمر فلو كان سب مكثرا نطول بحمزة بريء يسلم لكنه ما فعل هذا لأنه كان سكران يعني خارج عن يعني العقل، فلذلك لم يؤمر بماذا بأن يسلم، لأنه صحابي ولم يكفر بهذا الأمر، وهو قد سبق رسول الله عليه الصلاة والسلام قال, قال له هل أنتم إلا عبيد أبي؟ ولم يستجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك كبرك الله فيكم قضية التكفير هذه قضية خطيرة، فلا بد من استيفاء ضوابط التكفير عند تكفير المعين، والله أعلم. والتعامل مع هؤلاء الناس إذا علمت أنهم يعني يلعبون بهذا الأمر طبعا نحن لما نقول هذا لا نقول هذا الأمر بمعنى أن كل من سب الله والرسول لا يكون كافرا لا الواقع العملي يشهد أن كثيرا من الناس يتلفظون بالسب لأنهم مردة زنادقة كفار ملاعين هذا معروف حتى أن بعض الشباب ممن يفعل هذا من مرة غضب لا أدري من من من عمله أو من صاحبه أو أنه كره الدنيا فخلع حذاءه ورماه على الله إلى السماء هل هذا يقال في إن الشخص هذا يعني ليس بكافر وهو أمامنا عاقل معروف أن عاقل وليس سكران مثل هؤلاء يعني بارك الله فيكم لازم تعرف أن الناس احتاجون إلى دعوة احتاجون إلى تعليم تعريف بربوبية الله والوهيته وأسمائه وصفاته نحن لم نبعث بأن أن نكفر الناس وأن نجد أن نحارب الناس إنما هذه وسائل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور فنحن نبين لهم حكم الله نبين لهم أن هذا حرام نبين لهم لما فرض القتل أو القتال مع الكفار نبين لهم شريعة الله والذي يصدر منه مثل هذه الأشياء نستيبه ونرفع عمره إلى القضاء فالقضية خضيرة بارك الله فيكم وخاصة في بعض المجتمعات تنتشر فيها هذه الأمور فليس استشراء الأمر وانتشاره يكون مبيحا أو مبررا لعدم التكفير لا فلابد من التورع في التكفير ثم لا بد من نصيحة الناس وتعليمهم وتكفير من يستحق التكفير لكن مرد هذه الهل العلم ونبين لهم حال هؤلاء الناس فبارك الله فيكم حذروا الناس من الكفر وبينوا لهم أن هذا كفر أكبر ولا تستهينوا في هذا الأمر ولا تخففوا لهم في الحكم قولوا لهم من يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مشرك خوفوهم بهذه الأمور لأنه حق الذي يسب الله كافر الذي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام كافر فلا بد من بيان حكم الله وعدم التساهل في مثل هذه الأمور والله أعلم